مشغولة بحق من حقوق الزوج مشغولة بحق من حقوق الزوج فيجب الانتظار وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفصل أو طلاق على عوى أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها لأنها الآن ليس الزوجة والله قال أن تجمعوا, أن تجمعوا بنا وقتين والعام ما في جمع بانت منه ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه لأنه يقال كانت بائنا بطلاق ثلاثة أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراغ لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ، فإنه لا يتزوجها لأنه في هذا الحال يمكنه أن أن يراجعها بعقب لو قال قائم بهذا لكان له وجه وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد. أي إذا كانت الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن رجوع فيه أو لا فإنها تحل يحل أن يتزوج أختها لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الوقتين طيب إذا جمع بين المر بين امرأتين عمتين من هي وبنت أخيها بين امرأتين عمتي لا يجمع بين المرأة وعمتها كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ لا يصنع لا يصنع خوات خوات في الإسلام يعني؟ السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين باب أولى هل يجوز أن يجمع بين خالتين أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ لي هذا ك... هذا كلامه؟ لا لا لا, لا. هل يج أبناء وأصنام يتزوج عمته ولا ولا بإفراد؟ هل يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية هل يجوز ولا لا أعطوني الحكم طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين لا يجوز نعم الصورة منها صعبة جدا سهلة أنا كنت كن تظنونكم تصورون، امرأتان عمته، كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما جوز؟ طيب ما هي؟ لا لا لا لا نسب معناها أن أخليها إلغاث لكم إلى, إلى, إلى أسواق قال بشارط نعم بشرط لا تراجعوا شيء من كتب التفسير نراجع جوالا نصبروها وسهلة جدا لا أسهل منها لا نكاح صحيح نكاح صحيح كل نكاح صحيح المهم على كل حال خلوها لغة كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمل الأخرى أو كل واحدة قال للآخر أنت أرى كل الجانب بينهم أحرام الجانب بينهم أحرام وأنسجموا بينه الاثنين ولاج مع بين المرأة وعنتين إذا كان لا يوجد الجانب بين بين المرأة وامنته أخيها فكذلك بين المرأة وع وعمتها ليعنت كل واحدة عمل الأخرى هل هناك إشكال في الحكم ما في إشكال لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شباكنا عدف قريب خلاص الغازة خال لا تعتقد حل بغير المكان انتهينا الآن فسير. لا لا لا, لا. مهر. هذا يجي شيء آخر ما هو بالآن نعم سؤالي. طيب إذا تزوج رجلان كل واحد من أم الآخر صارت بنتهم مع وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صار خالفين هذه سؤالي. نعم سؤال الله إذا كانت, كانت أخطو منها رضاك بتعديل فهل تحلي أخت المذاع ما تيجي ثم رضا كتابية ومسلم كل واحد هذه الأحكام هذه الأحكام ثابتة هذه الأحكام ثابتة أمك أما الإنسان حرام عليه له كتابية لو أنها كافرة مسلمة حرام عليه نعم هه نعم نعم <تصفيق> لماذا؟ إش <تصفيق> هذا من باب الإشارة هذا من باب الإشارة لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة يقول ما في درس إش الصلاة الثانية حصة يوم الأربعاء ليت الأربعاء يوم الثلاثاء قلت بس <تصفيق> نعم نعم المسريات المسريات في الشهر الرابع نعم, نعم هم لا ترقد في شهر يعني ادخلت هذه هذه حصل كيف نزلت حكم ال ما امل في التامين عليهم على كانهم انهم المحسنات كيف وشو صغار يعني انا قلنا المحسنات اللي هم المتجوزات نعم الا المسفيات نعم والله الدكت حقهم كانهم محسنات حتى انا توقفت عن نعم حتى كنا لكن لما سبينا ملك يعني امرأة متزوجة المحصنات أليم حسنا هم المتزوجات هم الحرائط العليم لا لا لا هذا وهذا ماهن لكن حتى الحرائط عند الكفار إذا سبيناهن صر الملكم فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الك... الكفار زوجها كافة وسبية وملكها المسلمون فإنها تحت واضح م. نعم ولم نعم فكانت رب مره قربت فارضت واه فهمت فكان هي خلونه راجعه هذا كيف نعم نعم وكان فيها لب من قبل نعم نعم يعني هذا يكون أخذ لأولاده من غيرها من غيرها طيب ال اللبن لمن ما تكون ما تكون نصي الأع ما تكون نصي الأعياد إيه بس اللبن مو له اللبن لزوجي الأول نعم طيبه كما كان الصوت كيف ما كان انغاه يبقى بس يلا نعم الله طلع طلع اي سبحان الله طلع يعني ما في كل كل ما سبق ما يبقى فقط محل لكم ما وراء ذلك يعني ما سوى المذكورات كلهم من قول حرمت عليكم امهاتكم إلى اخ لا لم هو بعائدنا على المستثنى في قوله إلا ما إلا ما أذننا عاد على مسب لأن ما ملقت منه حلات نعم الضابط يحوم من الأضعاء ما يحكم من النسب إيه إيه المحرمات من النسب كذا يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول أحر من نسم في الرضاء الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل أدنى وإن نزل وفروع الأصل أعلى لصول بهم خاص فقط هذا نفس الشيء يحرم من رضاء ما يحرم من نسم بالنسبة لغريغورية لكن بالنسبة لأصوله وفروعه هو والأصول هو حواشي ما له ندحم في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة من النسب الطلّه الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع اللهضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسب فقط نريده ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرعت أمه من الرضاع وأجرا أن يتزوج أخو من الرضاع وهو من النسب لان الرضاع لا لان الرضاعه لا علاقه له بينه والرضيع إلا لذريته فقط هنا لا معناته عندي ها ما سوى ذلك الذي ذكر في القرعه هنا ولا ان كان الرضع ما قالهاات حملهم كذلك ولا كان ما انك حرام اي اللي شر فضيع شر تلفن نعم تلف يعني احل لكم ما ما سوى ما حضرنا عليكم نعم ذكرنا في رمضان ما ذكرنا في قبل قليل الفائدة لاجل تبين أن لبن الفحل محرم يعني لا لا قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قال بعض العلماء فماذا أختك من الأب أختك من الأب ما رضعت أمها أنت أخت من الأب من يعني. يعني مثلا أتت من زوجة أخرى لل غير اللي انفرغت منها هذا قد يقول قائل مثل لو قال أمها من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاعة إلا للأم ومن تفرغ منها فلما قال أخواته من الرضاعة صار فيها فائدة أن الاخت من الأب من الرضع حرام هنا ها نعم نعم نعم نعم واحد هذا هو الدريع هذا هو الدريع على حلية. حليله حليله ابنك حليات أبنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟ حرام عليك منين؟ النسب نسب ولا لا لا ما بينكم بين النسب حرام من الصهر حليات أبنك ابن رجل له ولد ولا ولا ولا ولا زوجة زوجة أبني حرام عليك صح ما العلاقة بينه وبينها ولا نسب؟ صحيح والحديث يحرمنا رضاء واضح ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء عق ذكر الإجماع على أن حريرة الإبن من رضاء كحريرة الإبن من نسل ويستثمون كلهم يستثمون بهذا الحديث وهذا الحديث إذا تأملته وجدته وحجت عليه لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليت ابنه ولا بينه وبين حليت أبيه. كيف؟ نعم. لا أنا أقول يعني مسألة مسألة إن إن نقول يجوز أن تتزوج هذا تزوج هذا. تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا الجمهور يرون, إن ما يرون إنه ما تحتاج بعده. الشيخ الزايد رأى إنه تحتاجي بعده. وجمهور أرى ما تحل وشيخ السلام يرى أنها تحل لها حين نقول لها أن نأخذ بالقول بناء على, على احتياجها أقول لها أن ما فيه احتياجها لكن لو سألها سأقال إذا نجود أن أتزوج زوجة ولدي من رضاها إذا طلقها نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا الله تزوجه ما في ما. نحكي من نساء غيرها كثير وتخرج بتز... بتدوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحرم مثلا ماذا هي نعم نعم إيه؟ وهذا يشعر بالتوقف هذا يشعر بأنه متوقف إيه وحرمته لا يشرب بالتوقف، ولكن لا واجب التوقف الحقيقة. لا نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم مهاتكم ليس مال ملوكا. فو ربي الله عنه. توقف، لكن الأمر واضح. حتى يعني قال بعض قال بعض الناس من مسعود المسعود أهو ما ملكت عمان. قال طيب وبعيرك من مالك في أمينك هل تزوجها نعم والله ما أعلم أنه سب لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد لما قال في في المطلقة ثلاثا أنها تستبرع بحيرة قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون أجماع الأخلاف وهنا ما سنتنا نعم لا, لا مو مكتوب كين مكتوب حديث بسلي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الالب من الرضاع كحجة من النساء ماذا كرست قول ما يقدر يثبت هو من من سلفنا في هذا من الصحابة خل يثبت خل يثبت فالصحابة ربما إنهم فاهم شيخ الإسلام وما عليه ولا ولا بعده ثم جاء من بعدهم وصار في نفس نعم من يقول أنه ما تبين الآن نعم. نعم نعم لا ما يقول ما يقول الشيخ حسان ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام يعني يقول مع المخالف الكلام لا لا لا لا فاتح فوه على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك إجبوه إجبوه إنما على كل حال مسألة هذه ما يمكن أنت هبثن عن خلفاء راشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة ابن الرضاع أو ابن الرضاع كذبت زوجة من الناس وحين عين لا خابر خابر لا أنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بع الحق اللي عليه الشيخ الإسلام يعني يقول طيب عنونه ولا بأس مثل اللي يقول مثلا استوى العشر جيب لنا حرف واحد عن الصحابة, الصحابة الصحيح إنه بمعنى عالي على العرش يحتاج هذا ما يحتاج مفهوم الشيء المفهوم ما يحتاج إن إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به عشان على على الأصل أنت لا تأملت القرآن حلالي وعبناك مليم أصابق ويحرم النظام يحرم النسب ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاق فينا أنا شخصيا أصابق فينا أنا شخصيا أصابق فينا سبحان الله المهم على كل حال إن, إن لو تنصحونا أفضل ما ندرس وأشرح من درس والله كلمة تفسير ورأس المال وكل شيء وفي يعني لو أردنا في كل الفنون إذا شئتم أعرض إذا شئتم جينا بالنقط البلاغية إذا شئنا جينا بال بالأصولية بالفقه لكن ما حد بنطول ما حد بنطول الحين الان بدنا يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفصيل اينا سنتين او اكثر اوكي انا نؤكد طيب هذا طيب طيب سنتين <تصفيق> المهم أمهما ليخد الحياة ما ودينا طول مرة مرة. لكن فا ودينا تنصعون إخوانكم حرص على التفسير والاستصحاب لا يتجاوز عشر آيات حتى يتعدموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. حنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج تطبيقها طولنا. والمسائل تدمر نظيرها لأن القرآن كما تعرفون في آيات يمر نظيره ما أحتاج من نكته نعم يعني الحمد لله كفينا بجواب الأخوان يمكن يمكن يمكن يكون ما ما سجلت ولا ذكر الأيام يعني أول ما بدنا سجل ضعيفة نقرأ سَمِّدَ اللَّهُ لَكُمْ مَا لَكُمْ وَلَكُمْ مَا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمامكم كتاب الله عليكم ونقل لكم ما وراه ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير فَمَنْسَمَتَاتُونَ لِهِ مِنْهُنَّ فَأَطُوهُنَّ بُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَى قَيْطٌ لِهِ مِنْ غَادِلِ فَرِيضَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِهِمْ خَيْرٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى من من من من من والمحسنات من النساء إلا ما ملكت إيمانه فالوان إيمان. حرف عطف فأين المعطوف عليهم أي أنت نعم أين النساء نعم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت إيمانه كيف معطوف عليه. على أمها معطوفها على أمها يعني وحرمة المحصنات من النساء طيب ما المراد في المحصنات هنا هنا في الآية العئاء المتزوجات، آدم، النساء المتزوجات، المسبيات، المسبيات من المتزوجات، طيب، ما هو الواجب إذا سبية المرأة وملكها من يملكها من الجن أن تسبر بحيدة، يعني لا يبقاها حتى سبرئها بحيضة بمانا حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضاء أحسن طيب. رجل جمع بين أختين من الأبراء خالد من خلق لا يجوز الدليل الدليل الدليل بين الوقتين لو ادعى مدعا أن المراد بين الوقتين من النسب يحرم نعم فإذا حرم جمع بين الوقتين من النسب حرم جمع بين الوقتين من النسب نعم قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبا من الذي نصبها ففاه تهدي كتابه صح محمد المعنى إلزموا كتاب الله عليه طيب كتاب بمعنى خالد المعنى ما نسعى ما كتبه الله عليك طيب والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي, أي الملزوم أي المفروض ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض نعم يحيى نعم أي فرد إن الصلاة التي كانت الممينة كتابا طيب ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدق في الليلة لكم ما وراء ذلك أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان الأولى أحل والثانية وحل ولكل واحدة وجه أما القراءة بالبناء المفهول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم مهار وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم كل من قرأتين وجه ووحيل لكم أحل بمعنى أفاح ولم يلحقكم حرج ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكرات فالإشارة لما سبق وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاث الخطاب أن يراعى فيه المخاطب فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي وإن كانت لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم وإن كان لجماعة الإناء فهو لجماعة ذلكم قالت فذلكن الذين لمسنا نهوه هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن لجماعة الذكور هذه اللغة الفصلة وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلق مفردا كان أو مثنى أو جمع وبالكسر المعنف مطلق مفردا كان أو مثنى أو جمع وفيه لغة ثالثة بالفتح المطلق ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص فصحى أن أن تأتي بلفظ الإفراد وال الترديد. وأمل الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطر. فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأمل الأطر بصحة في فيها واضحة. قالوا إلّا لكم ما وراء ذلك أن تبتغو بأموالكم أن هذه مصريّة. ولهذا نصب نصب الفعل بها أن تبتغو حدفة النوم المعنى وحل بهذا الشر أي بأن تبتغو بأمواله أي تطلبوا النكاح بأمواله والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه ما أن تجرب يا مالكم محصنين غير مسافحين محصنين هذه حال من فاعل تبتو أي حال كونكم محصنين أي محصنين لفروجكم محصنين لفروج, لفروج زوجاتكم والإحصان في اللغة المنع ومنه ثم يلحصن في القصر المنيع لأنه يحصن ما فيه والنكاه الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ناشر الشباب من استطاع منكم البعتبر يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وقول غير مسافحين المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنى وسمي الزنى سفحاً لأن المقصود به سح الماء أي نيل الش أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة وإنما يريد أن يسبح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته والسحر بالأصل هو الصب والدفع. قال الله تعالى: إلَّا أَنْ يُقْلِمَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا أسبوع غير مسافحين ثم قال فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضا يعني أي استمتاع به أي بالعقل منهن فآتوهن أجورهن أي آتوهن أجورهم والأجور هنا جمع أجر وهو المهر أي المال الذي طلبتموهن به أن ترتعوا بأموالكم يعني فإذا زايتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجوره وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجرهم كذلك الزوج مع زوجته وصيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النقطة في قوله أجرهن عند ذكر الفوائد أن فآتوهن أجرهن فريضة أي حال كونها أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة أي ما خرط فآتوهن منه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة بزياجة أو نقص يعني إذا سم المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضي به من بعد فريضة بزيادة أو, أو نقص قد تعف المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج كل هذا لا بأس به يعني قال لا فيما تراضيكم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإنا وكان لأن كان مصوب الزمن هنا فتقوم فتفيض الثبوث والتحقيق والعلم إن الله عز وجل واسع كان لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا اخت عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل حكيما أي ذا حكمة والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشر فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة ويش والإحكام ما فيك والحكم دال على الح الحكمة والحكم، فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين كوني وشرق ثم إن الحكمة أو الحكام حكمة على صورة الشيء أي في صورة الشيء وحكمة في غاية الشيء والمراد منه وكل ذلك ثابت من قوله حكيما وعلى هذا يتكون أربعة أسر حكم كوني حكم شرل إحكامنا في صورة الشيء وإحكام في في غاية شيء نعم ووجه ختم الآية بهذا وجه وخصم بهذا هو أن هذه إحكام عظيمة أذين النسماء الكريمين أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصدر في الخلق وعن إحكام تام ولنقف لنقرأ هذا الإعلام طيب نرجع الآن إلى فوائد العالة الكريمة ومحصنات من النساء إلى موالك تمامكم إلى آخر من فوائد هذه العالة الكريمة أن النساء المسكيات يكون أرق لمجرد السبب وهو كذلك وعليه عمل المسلمين فإن سبيت مع زوجها فإنها, فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة ومن فائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج ينفسخ نكاحها من زوجها لأن المسلمين ملكوها إن قال قائل وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال فالجواب في هذا قولان للعلماء الأول أن بيع الأمة طلاقها والثاني لا أنها لا تطلق تبقى على زواجها. ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الفيار لماذا يكون له الفيار لأنه يفوت عليه استمتع يفوت عليه استمتع والدليل على هذا القول الصحيح أن بليرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح، ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم بدون بلون تخيير لا يصح أن, أن يقاس بيع الأمة على سبيه وإن كان قد انتقل لملكه ومن فعل هذا الكريم إثبات الضق تقوله إلا ما ملكت أيمانه وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين آنتبت الرق ولا يمكن لأحد الانكار لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين ولكن يبقى النظر في سبب الرق هل يسترق الإنسان هل يسترقوا الإنسان لأي سبب أم لا بد من سبب شرعي الجواب الثاني وعلى هذا فكثير من الإرقى الذين كانوا يوجدون لاحقوا على الإرقى لأنهم كانوا يباعون أن يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم وهذا ليس سببا شرعيا للذق لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق ولا يجوز إلغاؤه لأن الحكم شرعي فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الحوال لكن لو قال قائد هؤلاء الرقاء الموجودون بماذا استرقه فنلغي الرق هنا لأجل قطلان سببه؟ ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا لأن هذا مصادم للنص والإجماع ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز ابتماده هكذا يقال لتبين الثكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق، ومن فوائد هذه الأهد الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل من أين أيمانكم يعني أيمان جمع يمين وهي اليد والملك في الحقيقة كل للإنسان كل لكن عبر باليمين لأن الغالد أن الأخذ والإعطاء بها ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التسام ما فرض الله علينا في قوله كتاب الله عليكم وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم قسمين كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليك نسيان وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا أي الكتاب القدري وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادة صالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات المحللات من النساء أكثر من المحرمات وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك لكن وجه ذلك الحصر أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات ومن فوائد الآيات الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليل على ذلك لأن المحرمات محسورات والمحللات مطلق. الأمر فيهما مطلق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم يعني الأصل حل ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل ربع خمس مرات او اربع مرات في الاصل اربع فلو كانت هذه, المر... هذه المرأة قد رضعت من ام الرجل وشكاكنا هل رضعت خمسا ام اربعا في الاصل الحل نعم وأنها لم... لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه أعزة الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه أما كونها أسبق في الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبه وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه طيب ومن فوائد الآيات الكريمه واجب بدل المال في النكاح وأنه لا نكاح إلا بما لقوله أن تبتغوا بأموالكم وعلى هذا فلا بد في النكاح من ما وفي هذا ثلاث حالات الحال, الحال الأولى أن يشترط معينا فيقال المهر ألف ريال وهذا جائز أو ألف ريال جائز؟, جائز لا إشكالة الثاني الحال الثانية أن يشترط عدم أصبر يا أن اشتراط عدمه، فيقول زوجت كبنتي فيقبل الزوج ويقول بشر أن لا مهر فيزوجه بشر أن لا مهر ففي هذا ففي هذا العلماء قولا القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل وهذا هو المذهب والقول الثاني أن النكاح لا صحيح وهذا اختيار شيخ رسام المتينية يقول لي أن الله اشترق للحل أن يكون ذلك بالماء وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل وقوله قوي. قول، قول شيخ رسام رحمه الله قول، ولعل نكاح الشغار ما من هنا أنه ليس فيه مال وإذا ذكر فيه مال فإنه مذكور غير مقصود طيب الحال الثالثة أن يسكت عنه لا يشترك ويعين ولا يشترك عدمه فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت في هذا الحال النفاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة لا جناح عليكم إن طلقتوا النساء ما لم تمسوهن أو تفريذهن فريضة ومتتعوهن على ومتتعوهن، هل إذا طلقت قبل الدخول فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب من فوائد هذه هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج أن تبتوا فهذا يمكن أن تطلب الزوجة ما يمكن المرأة تطلب الزوج إيه نقول يمكن يمكن يمكن المرأة تقطب نفسها إلى شخص نعم كيف يندرج إيه هو قال كل حد بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع فهذه المرأة وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمر عرض نتوحصة على أبي بكر وعثمان، ولا بأس. لكنه قال أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به. من أين يقال؟ من قوله بأمواله. فهو مال، لكنه ليس له. ولا اضر في المال اليه طيب ومن فوائده من فوائد الايه ما نشير اليه فيما اشرايه الخالد لو كان المهر خمرا فانه لا صح لماذا لانه ليس بالمال طيب ومن فوائدها الكريمه جواز جعل المنفعه مهرا من عين تؤخذ؟ نعم. نعم نعم ربما أخذ من المال إذا جعلنا المال العين والمنفعة أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سمه أجورا والأجرة تكون على المنفة والعيان على كل حال المهر يصح أن يكون منفعة يصح أن يكون منفعة فإن عادت فإن عادت المنفعل الزوجة في ظاهر وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس كما في قصة موسى مع صاحب المدي لأن المهر أن ي أن يرعى غنمه ثمان سنوات فالمنفع من لوالدِهم، لكن برضى، إذا راضي فحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ إذا راضي لا يعني يقدم حديانها، يعصر ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم، يقدم لها السجاد يصلي عليها، يجيب لها هلما مثلاً. يصرح ولا يصرح هي تصرح كما قال الله الخداية يقول هذه منفعة أصبر <تصفيق> طيب هذه منفعة لكن بعض العلماء قال لا صح لا صح لأن هذا استرقاق للزوج وال والعكس والصواء فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني يعني مثل أسطى عندنا فكيف تخد زوجها تقول يا الله رح يا ولا الجبل الحدان رح يجيب مش هنا على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء، نعم، والله صحيح إذا تعث الحاجة لبث، يعني لما لو ما وجد امرأة يتزوجها لبي لبياد الحار، أما لو استأجرت استأجرت لو جعت ماهر راعي راعي غنمه وإصلاح الثانية مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه، نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة. تحريم المتعة تحريم المتعة بقوله محصنين غير مسابقين وصاحب المتعة لا يريد الإحصان يريد الصفاح لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة لابن ملازمة أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان بل لا يزيد الأمر إلا شدة لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شبقا فلا يحصل الإحصان والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصن وزواج متعة إنما هو للسفاح فقط لسف هذا الماء الذي ضيق عليه ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح ليس فيه طلاق، ولا نسب ولا عدة ولا إحصان كل أحكام النكاح لا تتبتلل حتى عند قائم بجوازه لا يترطب على شيء من أحكام نكاه فدل هذا على أن أنه سفاح، كما دلت عليه السنة فإنه في حديث سبر بالمعبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غضة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة حرام إلى يوم الضيان وهذا التحريم خبر مؤبد حرام إلى يوم الضيان وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لأن يدعي مدعن أنه مساف لأن جعل غايته يوم الضيانة معناها أن نصرهم غير ممكن لو أمكن نسخه لأمكن نتكريب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مستحيل طيب وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة للضرورة فقال إذا خاف الأنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر وخاف على نفس الزنا فلا حرج أن يتمت ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقال وقال إنه كالميت كالميت إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فله وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلىهم ما هو الأعلى الزنا الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرأها ومشى هذا زنا لكن متع فيه نوع ارتباط بين الرجل المرأة ما هو ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها ففيها شيء من العلاقة التي لا يشتق فيها أحد يفنزنا على خلاف ذلك ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا بقول الله تعالى وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا ها حتى يغنيهم الله فضله هذا هو الصحيح وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنكر علي بن عباس إنكارا عظيما في في هذه المسألة وهو وهو هو محل إنكار هذا القوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال حرام إلى يوم القيامة وأطلق ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة هذه حقيقة إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي تخلت فيه تخلت منه ولا تعتد ولا شيء أبد هل الزنا إلا هذا أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعاله بالصوت فإنه له وجه وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى مثل الزنة لا, لا لا فرق بينهم والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة من يزني بها ليال معينة يحصل بينهم علاقة في هذه اليال فالصواب التحريم مطلقا مطلقة انترى يصد يا جماعة لا انتهى فاندر انه رجع عن من جوال لا ما رجع رجع عما نسب إليه من حلها مطلقة نعم النكاح من يجل الطلاق ليس ليس مطلقا لأنه ليس فيه شرط لكن فيه محذور الغش الغش لمن للزوج وأهله لأن الزوج وأهله لو علموا أن هذا الرجل يريد أن أن يطلقها إذا إذا سافر مثلا أو إذا طهرت مرأة من النفاس لا يزوجونه المخرج. نعم المخرجة لا يفعل ما يصوم بالليل، ها؟ يصلي، ثم هناك شيء آخر من هذا، هناك شيء آخر. أولاً فيه حقاً قليل الآن تخفف بالشاف، ليست تقضي عليها، أما تقضي عليها ما يجوز الشيء الثاني يقدر يا يعني يستملي مثلًا. لأن السمنا أهوى من المتعون والزواج من الضلاق ها المعنى طيب عيدة ضرورة هل السمنا أهوى من السن؟ نعم هذا الذي أخبرنا أخ.. خالد عنه يحتاج إلى تحقيق ها في ها في ها ها عموما <مؤمن> يهدي العصار عموما نعم <مؤمن> يعني ملايه دام الناس يقدمونه نعناه في المجالس. هل سنسيون لا نشرب طيب جبه يلا هذا أنت طبيب نعم طيب نعم ما ترى دي ان ملكناه ما احنا لا يمكن ترى بعض غزوات محمد ما سرقوه لكن هي هي بمجرد السبي تقولك رقيق تكون رقيق نعم اذا كانت هي فضاء هذا ليس متعة ماذا ما اشترى شرط إِنَاءَ <تصفيق> إِيَّاهُ كَانَ هَذَا لِيَسْمَعَ يَعْجَلُ إِنَّهَا لَيْسَ مُتَعَمَدًا يَعْجَلُ إِنَّهَا لَيْسَ كل ناس لهم خيار يطلقون زوجاتهم أما لو حد قالني تزوجت كهيئة فإذا جاء إذا دخل الشهر الآتي اطلقها والكذب هذه مسألة. <تصفيق> العاشر يضمر. فمن ولا يعلم. في هذه الحال احتفظ بنفسه. إذا شاء الغاز متى، نحدد بأن هذه متأة <تصفيق> ها؟ كيف؟ لا، ما في أسئلة، لكن إذا رأيتم أجل نسبة بر... هي آثن، <تصفيق> طيب الشرع غير من قبل، قال اللي عنده محرم نذكر الان انه يقول هذا حرام لا, لا لا ما صار يعني ترى التغير صار انا ما ضبط لا لا يعني ادار الامر باداره بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي احسن يعني ينهى يعني سوف ما بعد يمكن عندنا يعني في بلدنا والحمد لله بلاد محافظ ما هو ما باجي الزنا بسهوله عراق لكن في بلاد الأخرى ما هي بشيء شوف ما اظن من الاحوال اكلني سبع انا بس انا والحقائب قاعد نقول ضروره ما عليك بعد نحبس الناس مره مره <تصفيق> يعني اسكت له يقول لك انه حلال لأن بعض لا يقللون محلل الأهم هم نعم لا ما لا ما لا لا هذه لا لا لا على المحيص حلال له خلاص. وقفنا على قوله فما استمتعت به منه فآتوهن أجورهم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمهم لكن خالف في ذلك الرافضة وإنك لتعجب أن يخالف في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك نعم لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه فها هو علي هو الذي روى أو هو من جملة من روى المسح على الخفين ومع ذلك فالرافض لا يقولون من مسح على الخفين وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة مرروات الحيم المتع، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على نبأ الكوفة يعلن بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا. ليس خير هذه الأمة. بل بعضهم يقول إن إنهم مات على النار، بعضهم يقول النفر، وما أشبه ذلك. من ما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى وإلا لو كانوا يتشجعون لألبيت لأ حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رب الله عنه الذي هو أفضل آل البيت طيب إذن المتعة حرام ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية الطلاق لا مدة معينة سبق لنا عنها. ليست من المتعة لكن فيها غشا وخداعا ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا كلام الشيخ محمد رشيد رضا كلاما نؤجد هذا ويقول إن فيه مثلب على المسلمين فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم ثم إن فيه سد لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعلوا، وهنا إذن يكون بسد لباب التزويج، ولهذا ينبغي لنا إذا لاح لنا مصلحة. ألا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ما لا يترتب عليها قد يترتب عليها من المفاسد ما ما هو أعظم من المصلحة ما هو أعظم من المصلحة والذين قالوا بالجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم لم تتلاءم معه زوجته فإنهم يطلقها ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها في يوم معين وشخص آخر دخل على أنها زوجته ولكن يوجد هذا يمنع الاستمرار في الزوجية فهذا فرق عظيم ثم إننا نقول ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول بنية التحليل لا بشرط التحليل فإن النكاح فاسد فهذا مثله هذا كنوع أن يطلق بعد زمن معين وهذا نوع أن يطلق بعد زمن معين والأعمال بالنيات وإنما لكل لإمانه فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى نعم فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من الطلاق إذا إذا ساق لكن هل يبقى هل يصح النكاح أو لا المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح النكاح غير صحيح لأن نية المتأة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت استمتاع الزوج بزوجته لقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن وشورهن وعلى هذا فيثبت المهر وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعاً لا يكون إلا من الزوج مع زوجته كالتقبيل والضم ونحن ذلك ويدفت أيضاً بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين ومن فوائد هذه الآب الكريمة تسمية المهر أجراً تسميه دماغ أجرا ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين لو كان في مقابل عين لسميه بلعا لكنه في مقابل منفعة وهو استئجار الزوج الزوجة فصار مثل الإجارة و من فوائده من فوائد الآية أن المهر لازم كرزوم الأجرح على المستأجر ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط الجواب نعم لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديعوذ النفاح وهنا مسألة مهمة وهي لما سمى الله المهر أجرا هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير أو أن معاشرة الزوج زوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى الثاني الثاني لأنه إذا شعر بأنها كأجير نعم كأجير استأجرها ليستمتع بها لم يحصل مقصود النكاح وهو المودة والرحمة قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب حتى ربما طلب لكن إذا شعف بأن الأمر أعلى وأسن من ذلك قال نعم المهر أجر لأنه في مقابل المنفعة ولكن الذي سيق إليه المهر ليس إيش ليسك العجيب ليسك العجيب العواذ وإن صميا أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أتيان النساء مهرهم لقوله فريضة أي مفروض عليكم أن جئتوهن أجرهم ومن فوائده أي الآية الكريمة أنه إذا تراض الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حاجة. لقوله: ولا جناه عليكم بما ترغيت به من بعد خيرها. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة وهي أن ما أوجب الله عز وجل حق الإنسان وأسقط حقه فلا اسم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأسقط حقه فلا يثم علينا إذا لم نقم به وهذه القاعدة سأقول لها فروع كثيرة منها إجابة دعوة الوليمة إجابة دعوة, دعوة الوليمة واجبة لحق من لحق الزوج فإذا أسقطها فلا إثمع علي إذا دعاني لو دعاني وقلت أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك فقال إذن أنت مسموح فإنه لا إثمع عليك لأن الحق له والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على, بعضنا على الناس بعض بعض إذا أسقطه من له الحق سقط نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب وجب قتله ولو تاب ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يختب عرفتم أيهما أعظم سب الله أو سب الرسول سب الله أعظم لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقط حق آدم فيقتل لحق الرسول لكن تقبل ثوبته يقتل مع مع قبول توبته كيف نعم نقول نقبل توبته وإذا مات بعد واذا قتلناه غسلناه وكفنا وصلينا عليه ودفناه على المسلمين لانه تاب لكن قتل ابو الدني طيب من فوائد هذه الايه الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينفح المحصنات المؤمنات كمما ملكت أيمانكم قوله من لم يستطع منكم من لم يستطع من هذي اسم شر الجاز وفن ما ملكت جواب الشر وهنا نسأل اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزب أحدهما من والثاني لم فهل الفعل مجزوم بمن او مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشر بلم لأنها المباشر وعلى وعلى هذا فنقول يستطيع في رمضان مجزوم بلم وهو فعل الشرط. وقولهم من لم يستطيعنكم طولا الطول هو الغنى يعني من لم منكم غينا يكفي لمهر المحصنات أي ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات فمما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم أي من, من التي ملكت أيمانكم وهن الإيمان، فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه. لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح. لو تزوج أمة نفسه لم يصح النكاح. لأن ملك الوضع بالملك أقوى من ملكه في النكاح ولا يمكن أن يرد الأضعف عليه الأقوى. إذن فمنما ملكت أيمانكم يعني ملكت أيمان غيركم كرجل يريد أن يتزوج أمات زيد هذا ما يريد وهو في هذه الآية فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم وفتاة جمع فتاة وهي الأمة، وهي الأمة، فالفتاة تطلق على الشاب إذا عضيفة الحرة وعلى المنيوك إذا عضيفة لرقيقة. يقول فمنما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة، فالكافرة في هذا المقام. ولو يهودية ونصرية لا لا صح قال والله أعلم بإيمانكم الله أعلم بإيمانكم يعني وليس لكم إلا الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله فإذا قال الإنسان هذه أمع لا ندري هل هي حقا أو مسلمة خوفا نقول الله آلى بإيمانها أنت ليس لك إلا الله بعضكم من بعض أت بهذه الجملة مؤكدة للتساوي البشرية لأن عند العرب أنفت لأن عند العرب أنفتا عظيمة أن يتزوج الحر أمه فخطف الله ذلك عنه عنهم وقال بعضكم من بعض أن ترث تنكح إلا إنسانا فأنتوا معها بعضكم من بعض فنكحوهن بإذن أهلهن فنكحوهن حمزة الوصل ولا قط وصل, وصل لأنهن الثلاث من نكح فنكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهم أي أسيادهم وهنا قال بإذن أهلهم ولم يقل بإذن أوليائهم لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا فهو الذي يزوجها حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد وأعطوهن أثورهن بالمعروف أعطوهن أتوا بمعنى أعطوا بخلاف أتوا فإن بمعنى جاءوا قال الله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل أتوا أجاوا أطوهن أثورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعرفه الناس وبما قرأ الشر بدون مماغة وبدون منة لا تقول هذه أما فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها محسنات جاء لسنا نعم هذه قال اي شيء هذا شاء الله نعم صار واحد نعم صلى رسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جماعه اطفوا المثل في جماعه ما اجي يا اخي يا جماعه لكن هذه تدل على هذا وقصلنا في شيخ حسام رحمه الله كتابا هذا الموضوع سمع صارم مسؤول المسؤول بيتحرتم قتل ساب الرسول نعم محمد فايز في قلنا ان هذه فادقه قد تكون بعيدة نعم قد تكون بعيدة لكن ما الذي يقربها يقربها أن نقول حق الآدم إذا عفى عنه سقط ولو كان ما قد أوجبه لا. من لا حق الرسول عليه الصلاة والسلام لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعب عنه سقط بس عليه علي أن يتوب عن ردة إذا كانت ردة نعم ألم الكتابية ألم الكتابية لماذا لا تقص على السطر في الزواج؟ هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله. شكرًا. نعم. شكرًا. شكرًا. شكرًا. الحق في شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. سواء شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. الزوج فقط شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. شكرًا. أمور الإيمان الإيمان إيمان غير غيره شخصنا نحن نفضل أنا على ظاهره فهذه تثبت أن كنا أقوى من خليه اليمين أقوى من خليته فشخص استنباطه وعاد على النص شايف ف... ستكون... ستكون في صحيح شهيد الله الله عليك من خل علىك ستقوم ستقوم في الفوائد ولأن كل شيء يكون عليها بإنه نعم هو العين العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحرج هنا اذا حركوا هذه مصيبه فعلا هذه مصيبه من المصائب كما أن الناس لو طلب الحق ولكن ما هو فطل أحد يشغل له فإنه يعاقب <تصفيق> هذا نعم لو فرضنا أن فجل يريد العبادة يتوضى ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم العجر لكن إذا انحرف باختياره يقول آه فلان صل إيه نعم يمكن هذا شيء مشاهد ينحرف لكن قد أكون حرف إرادي قد يصاب مثلا بكسر صميرا ومع ذلك يعود قد يفعل العمل. أحكول لها القول الرسول لا وسابق القدر شيء لا سبقة العين يدل على أن العين تكون في كل في كل ما كل القدر. بس الله سلامة. نعم. ثاني حاولوا <تصفيق> يمكن استحملوا ثلاث نعم من طوﻻن أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت إيمانكم سبق الكلام على هذه الجمل من الآية وقلنا إن المراد بالطول إيش الغنا والسعة والمراد بالمحصنات الحرائر بدليل مقابلتها بقوله قوله فمما ملكت أيمانكم والتي قبلها ومحصنة من النساء المراد بها المتزوجات نعم فمما ملكت أيمانكم يعني تنكحوا مما ملكت أيمانكم والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد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 معادلا للزوجة أو للزوجية فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد وملوكته لأن السباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط فالأما تملك منافعها كلها تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال المال لك وتملك الاستمتاع بها والزوجة This is correct.